بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في ربط منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يُومَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً يُومَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً فَوَيْلٌ يَوْمَ إِذِ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 في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم وبقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناه بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما أتتناهم من عملهم من شيء كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَنَّ النَّاسَ فِيهَا وَلَا تأثير. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غَيْمًا لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مكنون.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 من قبل ندعوه إنه هو الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون أم يكونون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين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 أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ هم خزائم ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بزلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرمين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 مَاؤُ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَخُونُ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوهُ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا فإنك بعيوننا وسبح بحمد ربك وَسَِّح بحَمدِ رَبّكَ حين تَقُ وَمِنَ الليْل فَسَّحمُ وَإدَ